بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر الصرا إن مع العسر الصرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب